قال فَالحَقُّ الْحَقَّ أقُولُ لَأَمْلَأَنَّهُنَّ مِنْكَ وَمِنْمَا من تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ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 ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر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 نهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كلٌّ يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفور؟